شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفار قل الأنفار لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأتيوا الله رسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين لا ذكروا الله وجل القلوبهم أذات لدائما يأتون زادة إيمانا والعرب والصلاة الملقى يوفقون أولئك والمؤمن حقا لهم رجاءة من ربهم وفردوا رزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك من حق وإن فريق من المؤمن الكارهون يزادل لك في العقبات ما ترين لك أنه يساقون وَإِذِ اعْدُوْكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَةَ إِنَّ النَّارَ تُمْتَوْدُونَ الْنَّمِرَاتِ الشَّرَكَ الَّتِي تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ مِن كَنَفَاتِ مَا يَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَكِنَّ الْمُجْرِمِينَ إِلَّا وَمَا جَاءَ اللَّهُ نَبَأٍ مِنْ نَبَأِ الْمُؤْمِنِينَ مُصَدِّقًا وَيَزِيدُهُ قُرْبًا مِنَ النَّصْرِ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَحَكِيمٌ عَزِيزٌ وَالشَّيْطَانُ وَأَمْثَالُهُ النَّاسَ بِالْفَحْشَاءِ وَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا ۚ مَا هُوَ إِلَّا أَذًى ۗ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أمني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعم فاضربوا فوق العلاق واضربوا من كل مدان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقه الله ورسوله فإن الله شديد لقاب ذلك فاذوقوا أن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلاتوا النهُم ولا تفر ومن يعلم وجه ذبّره إلا متحرّف القيتار أو متحيزنا في ذن فرط من غضب من الله وما هو جهنم وبئس المصير فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رمت ولكن الله رمى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إن إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ <تصفيق> ذَٰلِكُمْ مِنَ اللَّهِ يُؤَنِّكُ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَوْفَ لكم ان وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَمْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فَيَاتُكُمْ شَامُ وَلَوْكَ تُرْضُ وَأَنُ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتِيُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّى عَنُهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِين قالوا إِنَّ الشَّرَرَ دَوَابٌ بِعِندَ اللَّهِ السُّمُرُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَأْقِلُونَ وَلَوْ علم الله من خير ولو يا اللَّهُ فِي مِخْلَصِ الْأَسْمَاءِ وَرَأَى أَسْمَاعُنَّا تَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ يَا أَيُّوْنَ الَّذِينَ مُنْسَتَجِيبُونِ اللَّهُ الرَّسُولَ يَدْعُو فِي مَا يُحِيكُمُ وَأَعْلَمُهُ واتقوا فتنة لا تصيب أن الذي منكم خاصة واعلموا أن الله الشديد للقعب واذكروا إذا أنتم قرروا مستدعفون في الأرض التخابون إذا خطبكم الناس وبعكم إيدكم من مصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله وصلوا وتقولوا أمالاتكم وأنتم تعلمون وأعلموا أنما أموالكم وأولادهم فترة أن الله عنده أجل يا أيها الذين آمنوا إن الله يجعل لكم فرقانا عنكم يقول لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليصبتوك أو يختلوك أو يخرجوك ويمكر ما الله الله خير الماكرين وإذا تتلعهم آياتنا قالوا قد سمعنا دون الشعاء لقل هذا من هذا إلا أساطير الأولين وإذ اللهم إن كان عزو الحق فمن عندك وَإِذْ قَالَ اللَّهُمْ إِنْكَ أَذْ أَوْنَ حَقَّ مِنْ عَنْدِكَ فَأَمْتُرَيْنَا حِجَارِتَ مِنْ السَّمَاءِ أَوْيَتْنَا بِعْزَابِ هَلِيمٌ وَمَا كَانُ اللَّهُمْ يَعْزِمَ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانُ اللَّهُمْ عَزِمَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَمْ أَلَّا يُعَلِّمَ اللَّهُ مِصُدُّونَ عَلْمَ سِلْعَرًا وَكَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَرَاتُ مِنْ دَوَيْدِ اللَّهُ كَاءَ وَتَصْلِيَاءَ فَسُرُقُوا الْعَزَابُ إن الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَهُمْ يُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَذَٰلِكَ مَا كَانُوا يُنْفِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۚ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ٰجَلَّ جَنَّتَيْنِ خَبِيثَتَيْنِ بَعْضُهُمَا مَوْضِعُ الْجُثְمِ وَبَعْضُهُمْ فِي الْحُطَمَةِ ۖ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَقَادِرٌ عَلَى حَطَّرَاتِ أَبْوَابِهِ يَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُ الْبَصِيرُ وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَبَوْا لَكُمْ يَمْلَؤُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ وَأَلَمُوَالَمَعَنِّمُم مِن الشَّيْءِ فَأَلَنْلَعِهُمُ السَّبُورِ الرَّسُولِ وَلِذِلَّ الْقُرْبَةِ وَلِيَتَمَوَّرَ الْمَسَاقِينِ وَمِنَ السَّمِيلِ إِن كُنتُمْ عَمَلَتُم بِاللَّهِ إِن كُنْتُمْ عَمَلَتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَيُمِلْتَغَلِّجَمَانٍ وَاللَّهُ رَقِيَ إذ أنتم من أولاد الدنيا ومن أولاد القصة وأسفل منكم ولوتهم وعادتم لاختلافتم في المئات ولكن ليقضي الله من كان مفعول ذيهاك من أهلك عم بينات ويحيى من حي عن بينات من حي عن بينات وإن الله لس من عيب إذ يريكهم الله في مناهي القليلة ولو عراكم كثيرا وحشرتم لذنذاتهم الأمر ولكن الله سلام إنه عليم بذات الصدور وإذ يعيكمه إذا التقيتم في أعينكم قريلا ويقنلكم في أعينهم ليغضي الله أمرا كانا مفعولا وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئتهم فاسبتوا وكنوا الله كثيرا لألكم تفلحون وأطيوا الله رسول ولا تنازروا فتفشروا أتلم ريحكم واصبروا الله من ولا تكونوا كمن يخرجوا من ديارهم بطر ورياء الناس وصدوا عن سميع الله وراء الله وإزيانه الشيطان وقال أغارب كل يوم من ناس بإني جار لكم فلما ترى أتلفأت أنك صع على قبيل وقال إني بريء منكم إني رغم لا ترون إني أخاف الله والله لقابك إذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبه المرض ورهاوا يدينهم ومن يتبكى لله فإن الله عزيز الحكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوه وذبارهم وذوقوا هذا الحريق ذلكما قدمت أهديكم أن الله يشوي الظلام للعبيد كدأ بيال فرعن والذين من قبل كفروا في آيات الله فقدم الله بذنوبه من الله قبيم الشيء الرقاب ذلك إن الله ربكم مغيرا نعمة أنعم على حتى يغيروا ما بمفسهم وأن الله صلى الله عليه وسلم وعليم كدأ بأهل فرعون والذين من قبل انكذبوا بآياته ربهم فأهلكنا أهل فرعون, فرعون وكل ممكن الظالمين إن شر الدواب حين الله الذين كفرهم لا الذين عادت ثم ينقضون عادهم في كل مرضهم لا يتقون فإما تزقفنهم في الحرب فشرد بما لخالفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم الخيال لتنفهم بذريم على السواء إن الوعل يحب الخائلين ولا يحسب أن الذين كافروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدونهم ما استطعتهم من قوتهم من رباط الخير يترمون الله وعدوكم آخرين من لا تعلمونهم الله يعلمهم وتنفقوا من الشميس من الله يوفلك وأنتم لا تظلمون وإن جلحوا للسلم فاجنحنا وتوكلنا الله ما هو السلم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي يجيك بنصر بالأمن وأن لفى من قلوبه لو أنفقت ما جميع ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف منه إنه عزيز الحكيم يا أيها النبي حسبك الله ونتبه يا أيها النبي حرد القتال إن يكون منكم مشرونا صابرا أغلبهم معتنيكم منكم, ماتين منكم, ماتين منكم, ماتين منكم ماتين من الذين كفروا لا يفقهون الآن كفوا الله أن فيكم ضعفاء فإن يكون منكم مئة صابرا أغلبهم يكون منكم الفيغور الفين من الله الصابرين ما كان للنبي أن يكون لو حتى يصنع برده تريدون هذا الدنيا والله يريد الآخذ الرجل الحكيم لونا كتاب من الله السبق لمسكم فيما أخذتم عزاب عظيم فاكلوا من مرض حلالا طيبة الله إن الله رحول رحيم يا أيها النبي قل لمن في عينكم من أصراء عزيم منكم خيالا مؤتكم خيالا منا أخيالا منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن ريضوا خياجة ما بدخالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عظم الحكيم إن الذين آمنوا وحاجروا وجهاتهم وعجروا نفسهم من الله وإذن آهوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء وبعض والذين من من الشيء ما لكم من آدم من شنات يهادو ما إن استنصركم في الدين وعائكم نصر إلا لكم من بينكم رمي ساقو والله متؤمن بصير والذين كفروا بعض أولياء وبعض إلا تفعلون في درج فساد كبير والذين آمنوا هادو بإسم الله والذين آووا ونسوؤر كونوا يوم مرقرا كريم والذين آمنوا من بعده وآجروا جادوا لكم ولا يكمكم وأولوا رحى ببعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء